السؤال الأول يقول شيخنا بارك الله فيكم إشكال ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل على اعتبار الصنعة وأن في هذا جواز بيع الذهب المصنع بغير المصنع مقابل الصنعة بل هذا على العكس بارك الله فيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت هنا إلى مسألة الصنعة فهنا فضاله رضي الله عنه اشترى هذه القلادة المصنعة باثني عشر درهما من ذهبت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل فدل ذلك على أنه لا بد من التماثل وأن الصنعة لا تجيز التفاضل فانه لو كانت الصنعة تجيز التفاضل لكان التفاضل هنا سائغا لأن هذه القلادة مصنعة هذه القلادة مصنعة واشتريت بالدنانير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك هذا سؤال آخر ايضا يقول بارك الله فيكم ذكرتم أن ربا الديون تجري في جميع يجري في جميع الأموال فما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يجهز جيشا جيشا امر عبد الله ان ياخذ ابلا من الناس الى ان ياتيها ابل الصدقه الى ان تاتي ابل الصدقه ثم يرد ما اخذ وطبعا هذا كان من حسن القضاء هذا على وجه انه كان من باب حسن القضاء ولم يكن على سبيل المشارك والوجه الآخر الذي خرج به أنه لم يكن دينا وإنما كان بيعا ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نعم يقول غفر الله لكم إذا كانت النقود ثمينة بنفسها نعم ثمنا بنفسها ثمنا بنفسها وكل عملة جنس بحد ذاته نعم. فهل يجوز التفاضل بين النقود والذهب وهل يجوز تباعد الزمن بين القبض والتسليم أما بالنسبة للتفاضل بين الذهب والنقود فنعم لسان يشتري عشر غرام ذهب بأربعة آلاف درهم مثلا لأن هذا جنس وهذا جنس ولكنهما يشتركان في عله الربا فلا يجوز التاخير لا يجوز أن تشتري ذهبا بدراهم ثم تذهب وانت لم تدفع الدراهم لا بد من القبض في مجلس العقد وكذلك بنفس العملات الدولار بالدراهم يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض في مجلس العقد يقول سددكم الله مبادلة الأموال الربوية مع اختلاف جنسها وعلتها يقول لم أفهم موضوع الخلاف وموضع الاختلاف فلو تكرمتم بإعادتها بإيجاز طبعا نحن قلنا إن مبادلة الأموال لا يعرضها بصورة أخرى مبادلة الأموال إما مبادلة أموال ربويه وإما مبادلة أموال غير غير ربوية ومبادلة الأموال الربوية على ثلاثة أقسام مبادلة مال ربوي بجنسه كذهب بذهب وهذا يشترط فيه التساوي والتقابض والثاني مبادلة مال ربوي بجنس آخر ولكنهما يشتركان في علة الربا وفي هذه الحال يجوز التفاضل ويحرم النساء يحرم التاخير فيشترط التقابض كذهب بفضه وتمر بحنطه فيجوز التفاضل ويحرم التاخير والحاله الثالثه مبادله مال ربوي من جنس بمال ربوي من جنس آخر ويختلفان في علة الربا فهما يختلفان في الجنس ويختلفان في العلة فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأخير أما المعاملات او المبادلات الأموال غير الربوية كثوب بثوب فيجوز التفاضل قولا واحدا ويجوز التأخير قولا واحدا يعني يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين ويجوز أن تبيع ثوبا بثوب وتستلم الثوب الآن وتسلم الثوب الآخر بعد شهر ولكن اختلف العلماء في جواز اجتماع الفضل والتأخير فيها يعني هل يجوز أن يبيع يبي ثوبا بثوبين أو فرسا بفرسين أو بعيرا ببعيرين ويتأخر القبض فيجتمع الفضل والتأخير الجمهور على الجواز وذهب بعض للعلم العلم وهو مقرر عند جمع من المالكية أنه لا يجوز جمع التفاضل والنساء فيها فإما أن تكون متفاضلة وإما أن تكون نسيئة لانه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس والأفراس بالفرس فقال نعم إذا كان يدا بيد <تصفيق> <تصفيق> لا حول ولا قوة إلا الله. لا حول ولا قوة إلا الله. لا حول ولا قوة إلا اللي. الله. الله أكبر. الله أكبر. نعم فقل نعم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الفرسين بالفرس والافراس بالفرس فقال نعم إذا كان يدا بيد واسناده صحيح قالوا فدل ذلك على عدم جواز اجتماعي الفضل والنساء في بيع الأموال غير الربوية، والذين يقولون بالجواز يقولون هذا هو الأصل ولا علة مانعة وهناك أحاديث أخرى تدل على الجواز وأيضا أن هذا القيد ليس قيدا للحكم ليس قيدا ل لي الحكم وإن الأدلة الكثيرة تدل على جواز البيع مطلقا وهذا الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أنه يجوز بيعها متفاضلة ونسيئة ويجوز فيها اجتماع التفاضل نعم. يقول أحسن الله عليكم ذكرتم من الصحيحة من أقوال أهل العلم حول المنفعة المشتركة بأنها جائزة فلو كانت هذه المنفعة متباينه أي غير متكافئه فمن الحكم ليس النظر إلى قضية تكافؤها وإنما النظر إلى كونها موجودة مقصودة متحققة للطرفين ليست نابعة من الأرض ليست نابعة من القرض نعم يقول بارك الله فيكم هل المقصود بالمطرومات هي المدخرات وهل المقصود في علة الأصناف الأربعة مجرد الطعم أم الادخار أيضا لا يعني طبعا أقوى أقوال أهل العلم في علة الأصناف الأربعة قولة الاقتيات والادخار وهذا هو قول المالكية أن العلة الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويدخر فهو مال الربا والقول الثاني أن علة هذه الأصناف الاربعه أنها مطعومات تكال أو توزن وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد وهذا غير هذا لأن كونه مطعوماً مكيلا فانه قد يقتات ولا يكون مكيلا ولا موزونا وقد يكون مقتاتا مدخرا وهو كما قلنا لا يوزن ولا يكافئ فهذه عله وهذه عله والتعليلان متقاربان من حيث القوه في دراسة المسألة وإن كنت ظهر لي والله أعلم من جمع الأحاديث بألفاظها أن الأقرب هو أن العلة كونها مطعومة مكيلة أو موزونة يقول بارك الله فيكم ما حكم استبدالي ذهب من عيار معين بذهب من عيار آخر مع سداد فرق السعر نقدا هذا لا يجوز وإنما الطريق الصحيح أن يشتري هذا بالدراهم ويبيع هذا بالدراهم نعم, نعم. طبعا يعني. هذا مثل مسألة عجوه وهي مسألة خلافية لكن الراجحة المنع نعم. يقول بارك الله فيكم ما حكم القرض الذي يحصل عليه عميل المصرف الإسلامي عن طريق تداول أسهم والعميل فقط يوقع أوراقا في المصرف، وعليه سيودع المبلغ الذي يريده نقدا في حسابه. أولا يا إخوة هذا ليس قرضا، ولا يجوز اعتقاد أنه قرض، وهذه مشكلة عند الناس يجرون هذه المعاملة ويقولون إنها قروض. وهو قرض مع المصرف الإسلامي قرض مع البنك الإسلامي لو كان قرضا لكان حراما لأن فيه الزيادة ولكن هذا التمويل يكون ببيع المرابحة فيكون بيعا فهو بيع وترتب على اعتقاد بعض الناس أنه قرض أنهم لا يرتفتون فيه إلى شيء فيما يتعلق بالبيع مثلا سؤال اخ عن الاسهم يذهب الى البنك ويقول اشتروا لي اسهم طيب ستشتري اسهم من اي شركه والله ما ادري اشتروا لي اسهم المهم عندي الفلوس هذا غلط غلط عظيم ينبغي ان تعرف المبيع الذي سيشترى وتشتريه من البنك بعد أن يملكه البنك بعض الناس يذهب إلى المصرف الإسلامي والأسهم في السوق ويتعاقد مع المصرف على ألف سهم على مئة ألف سهم والبنك لما يشتري الأسهم بل هي في السوق ربما وضع الأمر في السوق لكن البنك لم يشتري الأسهم وهذا لا يجوز لان البنك باعه ما لا يملك ايضا بعض الناس يذهب وقد تكون الاسهم هذه محرمه وتشترى وتباع له ويقول انا اخرا لن اقتنيها انا اريد المات هذا حرام عليك إذا ما هي الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة أن العميل يذهب إلى البنك الإسلامي ليشتري أسبماً معلومة من هذا البنك بعد أن يملكها البنك فلا يوقع أوراق التزام قبل أن يملكها البنك ولا يدفع عربونا ولا يوقع عقودا وإنما يخبر البنك أنه يريد ان يشتري منه أسفما من شركة كذا فالبنك يشتري الأسف بشرط أن تكون حلالا وبعد أن يشتريها البنك يتعاقد مع العميل يصبح العميل حرا ان شاء اشتراها وان شاء تركها، فيبدأ التعاقد من هنا، فيتعاقد معهم ويشتري منهم الأسهم التي ملكوها، ولا بأس بالزيادة من أجل الأجل على الصحيح من أقوال العلم، بشرط أن تكون متفقا عليها عند العقد أن قيمة الأسهم كذا، ما تزداد مع الزمن. بل هي معلومة معلومة الثمن تماما عند العقد. ثم بعد أن يملكها فالأحوط أن يحولها إلى محفظته ويبيعها بنفسه هذا أبعد عن الشبهات لأن البنك بعد أن يبيع له الأسهم يخيره بين أن يحولها إلى محفظته تكون له محفظة في السوق وتحول الى المحفظه ثم هو يتولى بيعها بعد يوم بعد يومين ولو بطريق الأمر عن طريق هذا البنك وإما أن يتولى البنك بيعها مباشرة فالاحوط حتى مع البنوك الإسلامية وأبعد عن الشبهات أن يحولها إلى محفظته ثم يتولى هو بيعة ولكن يجوز أن يوكل البنوك الإسلامية لا البنوك الربويه في بيع ما اشتراه عملا بالثقة في البنوك الإسلامية أنها لم تسقط عدالتها ولكن الواقع الموجود يجعلني أقول إن في الأمر شبهات فالأحوط والأبعد عن الشبهات أن الإنسان بعد أن يشتري هذه الاسهم الحلال من البنك بعد أن ملكها البنك أن يحولها إلى محفظته ويقوم هو ببيعها نعم عدد من الأسئلة وردت تسأل عن حكم بيع العربون وما حكم المبلغ الذي يأخذه البائع في حال تخلف المشتري عفوا أن أتأخذ المبلغ لأن أخذه المشتري في حال تخلف البائع عفوا في حال تخلف المشتري عن السلع بيع العربون أو بيع العربان محل خلاف بين الفقهاء. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيف والأقرب والله اعلم ضعفه وأن بيع العربون بيع صحيح بشروط وضوابط وهذا الذي أفتت به المجامع فيجوز للإنسان ان يشتري سلعه ويدفع جزءا من الثمن على انه ان اشتراه في اجل كذا فهو من الثمن وان لم يشتره فهنا حالات الحاله الاولى ان يرد عليه وفي هذا الحال جائز عند اهل العلم جميعا فيما اعلم والحالة الثانية أن يأخذه صاحب السلعة وهذا محل الخلاف والصحيح جوازه لأن الأصل في المعاملات الحل ولأنه يجوز تعجيل الثمن كله فيجوز تعجيل جزء منه ولأنه يقابله منفعه لماذا؟ لأنك الآن مثلا تاتيني والسلعة في السوق فتقول أنا أريد أن أشتري منك السيارة ولكن الثمن ليس حاضرا عندي بعد شهر إن شاء الله أنا أشتريها منك فأنا أحجزها لك ربما بعد خروجك من عندي جاءني عميل بثمن أعلى ولكني لم أبيع من أجلك فإذا جئت بعد أمد وقلت إنك لا تريد فإن الذي يقابل العربون الذي أخذته منك هو فوات فرص البيع علي في هذه المدة وهي منفعة معتبرة شرعا فالذي ظهر لي والله أعلم عند دراسة المسألة وقد اعدت النظر فيها مرارا وتكرارا أن هذا جائز يقول بارك الله فيكم في بلدنا لا يمكن أن أحصل على وظيفة أو معاملة إلا مقابلة أعطاء المال سواء الموظف أو الشافع فهل يجوز ذلك؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف؟ ما حصر الله الرزق في الوظائف حتى نقول إن مرطرون أن ندفع الرشا إلى من يوظفنا وهذه رشوة ولا شك والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش لعنه الله يا اخوه لما يتساهل بها الناس يا اخوه لعنه الله الطرد من رحمه الله والله يا عبد الله لو خيرت ان تبقى فقيرا وبين أن تقع في لعنه الله وتدخل في لعنه الله فإن الخير لك اضعافا مضاعفه أن تبقى فقيرا وكما يقولون لن تموت إن شاء الله إذا لم تتوظف بل أبواب الرزق كثيرة وعمل الرجل بيده خير له من الوظائف عمله في عمله في الحرفة فلا يجوز بحال أن الإنسان يدفع الرشوه يا إخوة أهل العلم قالوا يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة في حال واحد إذا منعه ظالم من حقه ولم يتمكن مطلقا من أخذ حقه بطريق مباح هنا يقولون تجوز للمعطي وتحرم على الآخر فإذا كان مثلاً الانسان اشترى كتباً وشحنها إلى بلده وهي ليست ممنوعة وجاء رجل في الجمرك وتسلط عليه وحبس هذه الكتب وقال ما تدخل وهو طالب علم ومحتاج لهذه الكتب حاول من هنا من هنا بالطرق ما استطاع ان يدخلها إلا أن يعطى هذا الظالم شيئاً من المال لتدخل فهنا هذا حق من حقوقه ومنعه هذا الظالم وهو محتاج لهذا ولم يستطع أن ينال حقه إلا بهذا الطريق على اني أقول مع قول أهل العلم هذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر في كل شيء وإنما يكون في الحق العظيم الذي يترتب عليه شيء عظيم أما الأشياء اليسيرة أو التي دون العظيمة فينبغي حتى لو ذهبت فإنها لا تذهب عند الله سبحانه وتعالى لا يدخل الإنسان في هذا الباب العظيم والمعاملها الخطيره لكن إذا منعه ظالم من حقه وتعين هذا طريقا وهذا الحق متعين له لأن بعض الناس يقول الوظائف من حقنا هذا حق مشاع ليس حقا لزيد ولا لعم ما يدخل فيه هذا لكن شيء لك حق لك ومنعك منه ظالم ولم تستطع أن تناله إلا ب أن تدفع له شيئا لم تجد طريقا آخر وكان هذا الشيء عظيما فإن الفقهاء هنا يقولون يجوز هذا ضرورة ويجوز المعطي ويحرم على الآخر هذا سؤال يقول شيخنا بارك الله فيكم قد يحتاج أحيانا إلى سحب المال من الصرافات التي تنتمي إلى البنوك الربوية وتأخذ مقابلا لهذا السحب ثم حكم ذلك هذا أظن تكلمنا عنها البارحة من أن الإنسان إذا كان يحمل بطاقة من بنك وإذا سحب من صراف بنك آخر فإنه يؤخذ مقابل هذا السحب مبلغ معين يسير هنا هذا المبلغ إما أنه يؤخذ من المصرف يعني هذا المصرف يأخذ من هذا المصرف هذا البنك يأخذ من هذا البنك لأنه استخدم جهازه وهذه اجره للجهاز لأن الجهاز يملكه البنك بماله بتكاليفه وبكل شيء فهذه أجرة استخدام هذا الصرف وإما أنها تسحب من العميل وهذه أيضا أجرة استخدامه لهذا الصراف فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس من الربا وأنه يجوز باعتبار هذه أجرة استخدام الصراف ونحن نتكلم عن استخدام صراف لغير البنك الذي ينتمي إليه العميل ومع ذلك قلت البارحة إن في الأمر شبهه وإن الحرص على البعد عنه أحسن فيحرص الإنسان على أن لا يسحب إلا من المصرف أو من الصراف الذي يتبع المصرف الذي يتعامل معه حتى لا يترتب على ذلك شيء فإن احتاج إليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به آخر سؤال قبل إقامة الصلاة من النساء تقول إحدى الأخوات نريد نصيحة للنساء عامة وطالبات العلم خاصة في أمور الخوف من الله والتقوى والورع والتثبت والبعد عن أمراض القلوب واشتغالهن في الطعن في بعضهن والتهور والاندفاع في الأحكام دون تأنن وتثبت كلنا بحاجة إلى هذه الوصية فما أحوجنا إلى سلامة القلوب السلامة الشرعية لا تهورا مذموما ولا تماوتا مذموما الورع البارد حيث يوضع الشيء في غير موضعه ليس مطلوبا ولا محمودا والتهور الزائد حيث يضع الإنسان الشيء أيضا في غير موضعه ليس محمودا ولا مذموما ينبغي على الإنسان أن يحرص على سلامة قلبه أن تكون عنده غيره شرعية صحيحة منضبطه فيتكلم حيث يطلب منه شرعا ان يتكلم ويسكت حيث يحمد شرعا ان يسكت ويتقي الله في لسانه فان الكلمه سهله لكن عواقبها عظيمه اياك ان تتكلم في أحد لأن الناس يتكلمون فيه إلا إذا علمت أنه يجوز سرعا أن تتكلم فيه واحتيج إلى أن تتكلم فيه والله ما ينفعك في قبرك أن الذين حولك تكلموا في فلاك بسوء وإنما الذي ينفعك أن يعلم الله من قلبك أنك علمت أن الشرع يقتضي منك أن تتكلم فتكلمت الكلام من أجل البيئة المحيطة خطر على الإنسان لكن إذا علمت شرعا أنه يطلب منك أن تتكلم أو أذن لك في الكلام فتكلم ولا تتردد وهذا من الجهات في سبيل الله ولكن لا تستلذ الاعراض قف في حدود الشرع قد يتكلم في انسان تبغضه في الله لبدعته التي ينبغي ان يبغض فيها يبغض من اجلها يتكلم في عرضه فتذب عن عرضه لم يأذن الله لنا أن نتكلم في نساء المخالفين وإنما نتكلم في مخالف الشرع ونصبر ونحتسب ونذب ونجاهد وألسنة النساء أسرع فتكا من ألسنة الرجال فينبغي على المرأة أن تجتهد في الصلاح والإصلاح فالمرأة إذا صلحت صلحت الأمة وإذا فسدت كان سببا لفساد كثير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالمرأة قد تكون فتنة بجسدها وقد تكون فتنة بلسانها وقد تكون فتنة بتدين غير صحيح المرأة إذا انتمت لجماعة حزبية وهذه بدعه عظيمة قد تكون سببا لانتماء أكثر أهل البيت فصلاح المرأة خير عظيم وعلى المرأة أن تجتهد في اجتناب كل ما حرم الله وتجتهد في اجتناب ثلاثة أمور عظيمة وهي كفران العشير وكثرة الشكاية وكثرة اللعب فإن هذه من مهالك النساء فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في العيد ثم وقف على النساء وقال تصدقنا فاني رأيت كن أكثر أهل او أو قال فإن أكثر كن حطب جهنم قلن فبما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وفي رواية لأن كن تكثرن اللعنة وتكثرن وفي هذا الحديث دلالة على حث المرأة على كثرة الصدقة وينبغي عليها أيضا أن تهتم بما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها أو حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شفتي، فينبغي عليها مع حرصي على الخير أن تحرص على هذه الأمور الاربعه مع الصدقة الحرص على الصلوات المفروضة وهذه من علامات توفيق العبد رجلاً كان أو امرأة والحرص على الصيام المفروض والحرص على العفة ومقدماتها من حجاب ونحوه والحرص على طاعة الزوج مع الصدقة ثم ما أجمل أن تكون المرأة في ضوء هذا طالبة علم ناشرة خير متمسكة بما ذكرناه غير مفرقة فيه عارفة للسنة متقية لله عز وجل خائفة من ربها حافظة للسانها مراقبه له تخشى أن يوردها اللسان المهالك فاسال الله عز وجل أن يكرم نساءنا ونساء المسلمين بتقوى وأن يجعلهن سببا لصلاح أهلهن ومن حولهن وأن يجعل فيهن خيرا وبركة وأن يكفيهن شر أنفسهن وألسنتهن وشياطين الإنس والجن وأن يبعدنا وإياهن عن التحذبات البدعية والجماعات التي تتحذب إلى أحزاب وأن يجعلنا من أهل منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي هو رحمة كله وخير كله ورفق كله وعدل كله وإصلاح كله رحمة للإنسان نفسه ورحمة لمن حوله أمان للحاكم والمحكوم فسأل الله عز وجل أن يكرمنا به ويثبتنا عليه وإن أخطأنا شيئا فيه أن يجعلنا من الرجاعين الاوابين وأن يكرمنا بإخوان لنا يناصحوننا ويصبروننا ويساعدوننا في الثبات على هذا المنهج الكريم والله تعالى أعلى وأعلم بما أن الحديث كثر بهذه الدورة عن القروض هذا أخ يسأل ويقول بارك الله فيكم هل يجوز إسقاط الدين بنية الزكاة ويعتبر أن هذا المديون من الغارمين أرجو منكم التفصيل في الإجابة المدين اذا كان من اهل الزكاه فهل يجوز لي ان اسقط حق الذي عنده واحتسب ذلك من الزكاه الجواب لا يجوز لان الزكاه اعطاء وليست اسقاطا الزكاه إعطاء تعطيه فهي أخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فكرائهم وهذا ليس فيه أخذ ولا إعطاء وإنما هو إسقط ولأنه في الحقيقه هنا يحمي ماله بماله يعني يريد أن يقول إن إني أستوفي إني اخذ حقي واعتبر ذلك من حق الفقراء من الزكاة فيحمي ماله بماله فهذا لا يجوز ولكن يجوز لك أن تعطيه من زكاتك ولا تشترط عليه أن يسدد لك فإن سدد لك فحسب وإن استفاد منها في شيء آخر فحسب فيجوز أن تعطيه من زكاتك ما دام أنه من أهل الزكاة لكن لا يجوز أن تعطيه بشرط أن يسدد لك ولا يجوز أن تسقط هذا من ذمته وتعتبر ذلك من الزكاة يقول بارك الله فيكم هذا السؤال هل يعد العمل الآتي من الرشوة طفل أجريت له عملية جراحية بالقلب ويحتاج إلى عملية أخرى ولكن عند تقدمه لإجرائها بالمستشفى طلب منه الطبيب دفع تبرع للمستشفى لشراء أجهزة حتى يتمكن من الدخول لإجراء العملية وهذا الطبيب هو الذي أجرى له العملية الأولى والأفضل أن يجري له العملية الثانية وعلى الرغم من أن المستشفى يقول يعني تدعمه جهة جهة حكوميه وتاخذ ايصالا بهذا التبرع من هذا هذا فهل هذا المبلغ يعد من الرشوه لا هذا على ما فهمت الان لا يعد من الرشوه يعني بمعنى انهم يطلبون منه مقابل وهذا المقابل ليس للطبيب ولا أمر مخفي وانما يسجل به ايصال فهو في الحقيقة مقابل للعملية يعني العملية الاولى مثلا كانت مجانية إذا أجر العملية الثانية فهو يدفع مثلا ما يقابل ألفا وهذا الألف تدخل إلى حساب المستشفى من أجل شراء أجهزة أو نحو ذلك إذا كان هذا الأمر ونحن نتكلم عن مستشفى يبدو أنه حكومي لأنه لو لم يكن حكوميا لكان بمقابل اصلا فإذا كان هذا منظما من الدولة وليس تصرفا فرديا من الطبيب فهذا لا يعد من الرشوة وإنما هو مقابل للعملية فرض بشروط معينة فلا يكون من الرشوة يقول برك الله فيكم نريدكم أن تنصحونا بكتب يعني تأثني بدراسة قواعد المعاملات الماليه والله هو يعني اكثر ما ينبغي الاهتمام به هو كتب اهل العلم كتب الفقهه وكتب القواعد المعروفه الان طلاب العلم يحبون الاشياء الجاهزه وهذا في الحقيقة قلل بركة العلم الأفضل أن نقرأ في كتب الفقه المعترق المعروفة كبيرة وأن نقرأ في كلام العلماء القواعد ثم بعد ذلك لا بس من أن نستعين ببعض الكتب المعاصرة التي تكلمت عن قواعد معاملات والاقتصاد الإسلامي مع الحذر فإن في كثير من كتب المعاصرين مزالق ينبغي التنبه لها ولا أريد أن نسمي كتابا بعينه نعم. يقول بارك الله فيكم وهذا سؤال تكرر هل يجوز قضاء الدين بعملة أخرى في حال سداد الدين الدين يسدد بمثله لا بقيمته هذا الأصل استدنت ألف درهم تسدد ألف درهم استدنت ألف دولار تسدد ألف دولار هذا الأصل فان احتيجت إلى سداده بقيمته فإنه يجوز أن يباع أو يصارف بسعر يومه بشرط التقابض ونقصد بسعر يومه عند القبر يعني مثلا أوزوها الاحتياج اقترضت في الإمارات من أخيك ألف درهم وسافرت إلى أمريكا مثلا ولا توجد دراهم فأردت أن تفي بالدولارات فيجوز على الصحيح من أقواله علم بحيث وقت الوفاء تعرفان قيمة الدراهم بالدولارات فتتصارفان ولا تنصرفان وفي ذمة أحدكم شيء. نص أهل العلم على أن الدين يسدد بمثله بغض النظر عن الكساد والرواج، بمعنى أن العملة قد تزيد وقد تنقص. قد يستدين الإنسان مثلاً. مئة ألف بعملة على أن يرد بعد سنتين أو ثلاث سنين ثم تسقط هذه العملة وتنقص قيمتها كثيرة قال أهل العلم الدين يسدد ويوفى بمثله ولا ينظر إلى الكساد ولا إلى الرواج لا زيادة ولا نقصة فإن احتيجا إلى سداده بعملة أخرى فإنه لا بأس بأن يسدد بقيمتها في يوم الوفاء على أن لا, يتط... ي... ي... ي... ي... على أن لا ينصرف وفي ذمه أحدهما شيئا يقول بارك الله فيكم ذكرتم أن الودائع البنكية جائزة والبنك يتعهد بعدم خسارة المال المودع وهذا يخالف قاعدة المضاربة الغنم بالغرم. أين الودائع من المضاربة؟ الودائع هي حساب أنت لا تضارب مع البنك ولا تأخذ شيئا ولو أخذت شيئا فهذا ربا مجرد أن تودع عمالك في البنك ليحفظ. وتأخذ منه وقت الحاجة ولا تأخذ عليه درهما ولا فلسا فالمال مضمون ولا ربح له لأنه وديعة هذا معنى الوديعة أترك البنوك تعطيني المال وديعة عندي من أجل أن تحفظه وتأخذه متى ما احتجت ما تأخذ عليه شيئا أما المضاربه فالمضاربه عقد تجارة فتدفع المال لمن يعمل لك فيه على أن لك من الربح كذا وله من الربح كذا وإذا خسر المال فالوضيعة عليك هذه المضاربة وتفعل مع بعض البنوك الإسلامية فيدفع الإنسان مالا ليس وديعة وإنما في صناديق استثمارية تستثمر فله من الربح كذا في المئة وللبنك كذا في المئة وإذا خسر فإن الخسارة تكون عليه فهذه حقيقة المضارب فلا نخلق بين مسألة الوديعة بحيث يودع الإنسان ماله لحفظه ولا يأخذ عليه شيئا وبين أن يدفع المال إلى البنك للمضاربة فدفعه البنك للمضاربة هنا نعم كما قال الأخ لا يجوز أن يضمن المال ولا يجوز أن يضمن الربح بل يكون محتملا للربح والخسارة والربح معلوم والخسارة على صاحب المال والعامل يخسر جهده فتكون الوضيعة في المال على صاحب المال وعلى العامل في جهده الذي نعم. يقول وفقكم الله ما حكم تقليد الملابس في الاسم والشكل أو تقليدها في الشكل مع تغيير الاسم وإذا كانت الشركة قد قلدت قلدت ملابس الشركة الأخرى في الاسم والشكل فهل يجوز لي أن أشتريها وأبيعها وهذا السؤال تكرر بارك الله فيكم البضائع المقلدة بأن تقلد بضاعة شركة مشهورة ويكتب عليها اسم الشركة او ما يشبه اسم الشركة فهذا إذا كان فيه غش للناس فهذا لا يجوز من غش فليس منه يعني بعض الناس ياتي لشركة مشهورة فيذهب إلى الصين ويقول أريد أن تصنع لي مثل هذا فيصنع مثله في الشكل ولكن الخامه غير الخامه والمادة غير المادة ويكتب عليه اسم الشركه المشهورة ويأتي ويبيعه للناس في الأسواق والناس يظنونه من تلك الشركه فهذا غش لا يجوز أو يكتب قريبا من اسم الشركة يعني مثلا هناك شركة تنتهي مثلا بـ X فياتي يكتب نفس الاسم ويجعل آخر الاسم T على شكل X يأتي المسكين ينظر كذا يقول هذه الشركة ويشتري وهي مقلد هذا غش لا يجوز. ومن لطائف ما أذكره أنه قبل فترة من الزمن كان الصوف الإنجليزي يعني من أحسن ما يحرص عليه ففي دولة من الدول أنشأوا منطقة أسموها إنجلاند وصاروا يكتبون على الصوف صنع في إنجلاند وفي تلك المنطقة التي اسمها انجلند وصاروا يغشون الناس بها، هذا حرام لا يجوز اذنت به الدولة أو لم تأذن اذنت به الشركة أو لم تأذن إذا ترتب عليه غش الناس الحالة الثانية إذا لم يترتب على ذلك غش الناس بل الناس يعلمون أنها مقلدة فليس هنا غش وكانت الدولة تمنع هذه المعاملة فإنها لا تجوز لأن هذا مما يجب أن يقاع فيه ولي الأمر وهو ليس معصية لله فيجب على التجار التزام نظام التجارة في البلد ما لم يخالف شرع الله وهذه من أهم الأمور التي يطاع فيها ولي الأمر بقيد في غير معصية الله سبحانه وتعالى أما إذا كان كانت هذه السلع المقلدة ليس فيها غش ولا يمنع نظام البلد هذه المعاملة ولكن كانت الشركة الأصل تمنعها ولا تسمح إلا بتوكيل خاص وإذن خاص فهذا مبني على مسألة الحقوق المعنوية وحقوق الملكية والذي توصل إليه جمهور الفقهاء من المعاصرين وقررته المجامع أن الحقوق حقوق الملكية المعاصرة التي تعورف عليها والحقوق المعنوية حقوق ثابتة لأصحابها فلا يجوز الاعتداء عليها وعليه إذا كانت الشركة الاصل التي تحمل هذه الماركة لا تسمح فلا يجوز تقليد بضاعتها من كل وجه إلا بإذن منها بقي أن يصنع الشيء قريبا من تلك الماركة المشهورة وليس مثله يعني ما يقلد نفس البضاعة لكن يستفيد منها قريبا منها فهذا والله أعلم إذا لم يكن فيه غش ولا يمنعه نظام البلد أنه لا بأس به لا. يقول بارك الله فيكم أمت وأشكلت علينا مسائل الحواله فما هو الجائز منها وما هو الممنوع لو تكرمتم بيانه بإجازة نحيل على سؤال البارك وعجبنا عليه يقول بارك الله فيكم عملت حادث سيارة وأنا متبرر. فقال لي التأمين إما أن نصلح المركبة وإما أن نعطيك شيكا بعد شهر وتصلح المركبة على المبلغ الذي نصرفه لك وهذا المبلغ يمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص يقول الأخ وقع حادث على مركبتي على سيارتي وأنا أستحق إصلاح السيارة والمتسبب في الحادث مؤمن فقالت لي الشركة التي يتبعها هذا المتسبب في الحادث إما أن نصلح السيارة وإما أن نعطيك قيمة يقدرها الخبراء لاصلاح هذه السيارة وهذه القيمة قد تكون أكثر مما تصلح به السياره في الحقيقة إذا كان الأمر كما ذكرت على هذه الصورة التي ذكرتها فإنه يجوز أن يأخذ هذا أو يأخذ هذا لأنه يستحق إصلاح سيارته فإذا قدر الخبراء أنها تصلح بألف وذهب واستطاع نصلحها بخمسمائة فيجزله أن يأخذ الألف لأن هذا مقابل الضرر الذي يقدره الخبراء بناء على نوع التلف وعلى نوع القطع ونحو ذلك وهو قد يذهب إلى قطع أقل أو نحو هذا فأنا صورت المسألة بما أفهم لأن قد تكون هناك أشياء لا أعرفها في واقع الحال. فأنا صورت المسألة بما أفهم فإن كانت المسألة كما قلت فالجواب كما قلت بارك الله فيكم تكرر السؤال عن حكم إجابة دعوة من يتعامل بالربا أو يعمل في بنك الربوي أو قبول هديته التعامل مع من يتعامل بالربا أنواع النوع الأول أن يستوفي الإنسان حقه منه أن يستوفي الإنسان حقه منه كالابن يستوفي نفقته من والده إذا كان يتعامل بالربا والزوجة تستوفي نفقتها من زوجها إذا كان يتعامل بالربا وهذا يجوز لهم لأنهم أصحاب حق وإن كان لو وجدوا غيره لكان خيرا له والحاله الثانية أن يتعامل الإنسان معه في غير الربا بمعاملات كبيع وشراء وهذا يجوز ما دام أنه في غير الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وهم أصاطين الربا والحالة الثالثة التبرعات وهنا لا يخلو من حاله الحال الأولى ان يكون ماله متمحضا للربا ما عنده دخل الا من الربا فهنا الذي تدل عليه اثار السلف انه لا يجوز ان تقبل هديته ولا تبرعاته الحاله الثانيه ان يكون ماله مختلطا عنده مداخيل أخرى حتى لو غلب عليه الربا لكن عنده مداخيل أخرى ولا يعلم الإنسان أن هذا من عين الربا فيجوز قبول هديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هدايا اليهود وأموالهم مختلطة ويغلب عليها الربا فما دام أن المال مختلط ولا يعلم الإنسان أنه من عين الربا فيجوز أن يقبل تبرعه وهديته وإحسانه هذا ما يظهر الله اعلم يقول بارك الله فيكم في بعض الأحيان نذهب للمحلات ونشتري بضاعة وربما لا, يجود وربما لا يوجد كما يقول السال عند البائع فكه فيأخذ النقود التي عندي ويرجعها بعد عدة أيام هل من شيء في هذه المعاملة إذا اشتريت بسبعين درهما وأعطيت صاحب البضاعة مئة درهم وليس عنده ثلاثون درهما بقية المئة فقال لي تاخذها غدا أو تعالى في الليل وخذها هل في هذا شيء من أهل العلم من قال إن هذا لا يجوز وقالوا إن هذا من الصرف فهو يصرف المئة بمئة فلا يجوز أن يأخذ سبعين ويبقى شيء في الذمه ومن أهل العلم من قالوا إن هذا جائز لأنه ليس صرفا لا حقيقة ولا عرفا فليس الدافع قاصدا أن يصرف المئة وليس الآخذ قاصدا أن يصرفها وإنما هي من باب استيفاء الحقوق فليست صرفا وهذا صحيح فإن لو كانت صرفا لقن يجب أن يعطيه المئة ويأخذ منه مئة فكة ثم يعطيه السبعين وهذا لا يقول به أحد فيما نعلم فهذه في الحقيقة من باب الاستيفاء وليست صرفا ولا حرج فيها فيما ظهر لي والله أعلم يقول بارك الله فيكم رجل اتفق مع مقاول بأن يبني له بيتا إلى خطوة معينة ليس بالكامل بمواصفات تم الاتفاق عليها بين الطرفين واتفق على مبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة. وبعد انتهاء المقاول وجد عنده أخطاء فادحة تؤثر على المنزل فحصل بينهما خلاف فحكموا بينهما مهندسين ومقاولين مشهود لهما بالخبرة والنزاهة فحكم أن المقاول لا يستحق إلا خمسة آلاف فقط فصاحب البيت يقول يسأل هل له حق؟ في هذا المبلغ الباقي وهو الالفان أم يعطي المقاول المبلغ كاملا الأصل أن لا ندخل أنفسنا في مسائل النزاعات والأصل أن المفتي في مسائل النزاع لا يفتي طرفا دون طرف لكن نقول كقاعدة عامة لو اتفق طرفان على مقاوله بمواصفات معينة بمبلغ معين ثم تبين أن المقاول أخل بالمواصفات وقال أهل الخبرة إن إخلاله يساوي مبلغ كذا فإنه لا يستحق إلا ما قدره أهل الخبرة لكن النزاع يجب الرجوع فيه إلى الجهات المختصة فإن اصطلح فهذا حسن فيما بينهما إن اصطلح على ما قال أهل الخبرة فهذا حسن وأطيب لقلبيهما وإن لم يصطلح فإنه يرجع في هذا إلى جهات الاختصاص يقول عندي موظف كان يكذب ويغش هل يجوز أن أحذر الناس منه بعدما أنهيت خدمته؟ وهل ادخل في الغيبه وهذا سؤال تكرر بارك الله فيك انتبه لقصدك ان كان قصدك الانتقام منه والتشفي فيه فلا يجوز وان كان قصدك نصح الناس لان هذا الرجل نصاب غشاش مخادع يخدع الناس ويسلب أموالهم وقامت الحاجة لهذا فهذا يجوز وهذا من النص، وهذا مما يستثنى من مسائل الغيبة يقول بارك الله فيكم بعض الدعاه الذين نصبوا أنفسهم للدعوة إذا وقع من أحدهم خطأ في مسألة فانكرت عليه رد عليك معيرا بمقولة أو قاعدة من كثر علمه قل إنكاره حتى نسكت فلا أرد عليه فهل من كلمة توجهية تبين لنا فيها الصواب في هذا أولا من الإشكالات المعاصرة أن ما يسمون بالدعاها اليوم يعني بعض ما يسمون بالدعاه اليوم هم الذين ينصبون أنفسهم ويقدمون أنفسهم بينما كان المعمول به عند أهل العلم أن أهل العلم هم الذين يقدمون الداعية والمفتي فلا ينتصب للفتوى وتوجيه الناس إلا من شهد له أهل العلم بأنه أهل بعضهم كان يتشدد كان الأئمة في زمن الإمام مالك في المدينة يقول لا ينبغي للرجل أن ينتصب للفتوى حتى يشهد له أربعون من أهل العلم يقول مالك فما جلست حتى شهد لي سبرو. ولكن اليوم الإعلام أصبح يقدم. من يسمون بالدعاء وقد لا يكون شهد لهم أهل العلم وللأسف أصبح الناس يتلقون من الاعلام بدون تمييز ثانيا هذه الجملة من كثر علمه قل إنكاره أنا لا اعرفها في كلام شيخ الإسلام بالتمية رحمه الله مع كثرة قراءة لكتب شيخ الإسلام بالتمية رحمه الله ما أعرفها وحال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يخالفها فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان سيف حق ينكر حتى على العلماء المقلدة الذين كانوا يردون السنة من أجل تقليد المذاهب وأوذي في هذا وسجن في القلعة عدة مرات حتى مات مسجونا في القلعة ولو وجدت في كلام بعض اهل العلم فإن مخرجها ليس كما فهم هذا الرجل من كثر علمه قل إنكاره معناه أن من كثر علمه فإنه ينشر الخير حوله فيعلم الناس الخير فيقل المنكر فلا يكثر الإنكار لأن المنكر قل بنشر العلم وليس المراد كما فهم هذا ان العالم لا ينكر المنكرات كيف يكون عالما ولا ينكر المنكرات ولو قيل من كثر علمه حسن انكاره لكان هذا الصواب من كثر علمه حسن انكاره فينكر المنكرات بلا منكر وينكر المنكرات بمعروف وهذا حال أهل العلم ثم المسلم إذا أنكر عليه ينبغي أن ينظر في حاله فإن كان المنكر عليه واقعا موجودا وهو مخالف للشرع يجب أن يشكر وينبغي أن يشكر الذي أنكر عليه ويرى للمنكر عليه منه وفضل ونعمه خاصه إذا برز فان الانسان غير البارز يتحمل نفسه لكن البارز يتحمل الناس فهو ضامن فاذا قال كلاما فيه مخالفه شرعيه فجاءه رجل فاهدى اليه وانكر عليه ينبغي ان يفرح ويحمد الله ان يسر الله له من انكر وبين له وان يعود الى الحق وان لا يكون متكبرا وان لا يكون معرضا عن الحق وعلى كل حال انا احذر اي ما تحذير مما يطرحه بعض الناس مما يخالف المعهود عن العلماء وينسبونه إلى العلماء بعض الناس ينكر على الولاة ويقول وكان شيخنا الشيخ بن باز ينكر ومعروف أن الشيخ بن باز رحمه الله كان ينكر الإنكار العلني على ولاه الأرض وكان يناصحه فيما بينه وبينه ويراسل البعيدين منهم بعض الناس يقول وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينصحنا بكذا وكذا والمعهود من الشيخ ابن عثيمين خلاف هذا وهذا الآن كثير في الإعلام بل يا إخوة أصبح بعض الناس ينسبون أنفسهم إلى الشيوخ المشهورين هناك من يردد وكان شيخنا فلان وكان شيخنا فلان وقد مات الشيخ وهذا دون العاشره ولم يعرف بالجلوس عليه فينبغي يا اخوه ان نحذر من هذه الفقاعات الاعلاميه التي تطرح والا نتبع كل من يتكلم وانما نبحث عن الخير والهدى والسنه والحق ونتبع ونحن لا نقول إن كل الدعاه الذين يظهرون في الإعلام ليسوا اهلا للدعوة ولكن نقول ينبغي توخي الحذر والانتباه ووزن ما يقال وعدم اتباع كل ما يطرح فإنه احيانا يدس السم في العسل وأحيان كثيرة يتلبس بأسماء العلماء والعلماء براء مما ينسب إلى أسمائهم والله اعلم نعم الشيخ بن باز رحمه الله من منهجه في معاملة ولاه الأمر أنه كان رحمه الله ينكر الإنكار العلني على ولاه الأمر ويرى أن هذا من المنكر وكان ينكر على ولاه الأمر ويناصح ولاه الأمر إذا لقيهم وإذا بلغه شيء عن ولي أمر من ولاس الأمر البعيدين كتب له رحمه الله رحمة واسعة ثم من منهج العلماء أنه إذا وجد منكر عام في البلد ينكرونه بالنسبة للعامه ويبينون أنه حرام ولا يسكتون يقولون ما دام أنه وجد في البلد نحن نبرر بل ينكرون ولكن لا ينسبونه إلى ولاه الأمر وينفرون قلوب العامة عن ولاه الأمر بهذه المنكرات بل يناصحون ولي الأمر فيما هو له ويناصحون العامه فيما هو له يعني مثلا وجود البنوك الربوية العلماء يقولون للناس هذه البنوك الربوية محرمة وهذه التعاملات الربوية محرمة ولا يجوز لك أن تتعامل مع هذه البنوك ولكن لا يقومون عن المنابر ويقولون انظروا قد أنشأوا البنوك واعطوها الرخص ويجهزون الجنود يحمونها بل إذا لقوا ولي الأمر نصحوه وإذا انا ذكرت مرارا عبارة قال أحد مشايخنا وهي حقيقة حال جميع مشايخنا يقولون نحن إذا كنا مع ولاة الأمر كنا للعامة وإذا كنا مع العامة كنا لولاة الأمر ما يبحثون عن بطولات وعن تريات وأن يحمدهم الناس يريدون الخير فإذا جاءوا جلسوا مع ولي الأمر بدأوا يناصحونه ويذكرون مظالم العامة ويذكرون ويذكرون فإذا جلسوا مع العامة أخذوا يثنون على ولي الأمر بما فيه من خير بما يملأ القلوب محبة ويذبون عن عرضه وينهون عن الكلام فيه بخلاف غيره فغيرهم إذا اعتلى المنابر أمام الناس رفع صوته وهدر بما لا يجوز من الطعم في ولاه الأمر وإذا خلب ولاه الأمر قال سمطة طول الله عمره ما شاء الله تبارك الله ما وهذه من صفات أهل العلم وأهل الخير أنهم يرغبون في الخير لا يرغبون بشيء لأنفسهم لا بطولات أمام العامة ولا أشياء من الخاصة وإنما يريدون الخير وهذا منهج مشايخنا الذين رأيناهم وتعلمنا منهم وهو المنهج الرشيد والحقيقة أنك إذا رأيت العالم يحرص على جمع قلوب الراعي والرعيه وعلى تنميه المحبه بين الراعي والرعيه مع النسح للطرفين بالطريق الشرعي فاعرف انه العالم الذي يتمسك بكلابه لانه لا يريد الا الحق والخير وهذا منهج اهل العلم والله اكبر سال السؤال ساعة. 10. سألت الشيخ قبل طاح الأسرة يجوز الربا في الأسرة قال ما يجوز لذلك ما يجوز نخالف خالف الشيخ. طيب بارك الله فيكم نختم بهذا السؤال ونرجو فيه يعني فيه التوجيه يقول كثرت الفتن في بلادنا وسمى بلادهم يقول بعضهم يوصينا بالاعتزال وبعضهم يوصينا بالصد عدوان الخوارج والبغات. فالأخوة هناك في حيرة فما توجيهكم بارك الله فيكم لأكل حال هذا الكلام في بلدان بعض بلدان المسلمين فتن ترتبت على فتن وشر قاد شرك وهذه الأحداث تبين لنا بوضوح وجلاء صحة منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور وأنه لو وجد ولي أمر مسلم ظالم في بلد لا يجوز فروج عليه ابتداء وأن يصبر عليه مع السعي في الإصلاح بالطريق الشرعي أما إذا كان ولي الأمر كافرا سواء نسب إلى الإسلام أو لم يسلم أو, أو لم يسلم كما في بعض البلدان المعاصره الآن فإنه لو استشارنا الناس لقلنا إن أهل العلم يقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر الكافر إلا إذا وجدت أمور الأمر الأول أن يكون عند المسلمين قدرة على تغييره الأمر الثاني أن لا يترتب على تغييره شر أعظم من بقائه الأمر الثالث أن يوجد من يصلح ليكون مكانه فلا يجوز التهور قال مثلا هذا الحاكم حكم أهل العلم بكفره مثلا فنخرج عليه ما دامنا حكم بكفره لا بد أن تكون هناك قدرة ولا ما يجوز ولا بد أن تؤمن الفتن الأعظم ولا ما يجوز وأن يوجد من يصرح ليحكم البلد ويحكم البلد أما يسقط ويترك البلد فوضى لا يقوم فيه حق ولا خير هذا ما يصلح ولا يجوز اذا إذا كان ولي الأمر منهج للسنة والجماعه إذا كان ولي الأمر في البلد مسلما وفيه ظلم وفيه كذا لا يجوز الخروج عليه ويجب الصبر عليه ولكن يجب نصحه والسعي في اصلاحه بالطرق الصحيحة وإذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا بهذه الأمور الثلاث وجدت فتن في بعض بلدان المسلمين وتمزق البلد وأصبح الأمن الذي كان موجودا مع الظلم ذهب وبقي الظلم وأصبحت الناس تتناحر فرق كل يريد الأمر لنفسه وصارت فتن ونحن نقول إن القصر في هذا أن الإنسان يجتنب كل هذا إذا كان يستطيع ويدفع عن نفسه ودينه وأهله وماله فإذا جاءه من يريد دينه أو يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد أهله فإنه يدفع عن نفسه ونحن نعرف أن الخوارج يكفرون كل من لم يوافقهم في الرأي ويستحلون دمه وماله ونساءه لأن من عقيدة الخوارج من أولهم إلى آخرهم أن من خالفهم كافر والكافر يجوز قتاله ومن يجوز قتاله يغنم ماله وتسبى نساقه ولذلك الخوارج الأولون لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقال ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ثلاث أمور منها انهم قالوا انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فاما انهم كفار فيحل قتالهم وسبيهم واما انهم ليسوا كفارا فلا يحل قتالهم ولا سبيهم فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما اترضون ان تسبوا ان تسبو امكم عائشه رضي الله عنها فإن قلتم ليست امنا فقد كفرتم وإن قلتم نسبيها فقد كفرتم فأنتم بين ضلالتي فعقيدة الخوارج أنهم لا يرقبون في من يخالفهم إلا ولا دم إياكم يا إخوة أن تعتقدوا أن الخوارج يريدون أن الخوارج يريدون كل من خالفهم كل من خالفهم، ومن صفاتهم أنهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان بحجة أنهم أولى بالقتل لأنهم منافقون وأهل الردة، ولذلك الآن تجد أن الخوارج يريدون ضرب السعودية ويريدون ضرب الإمارات بحجه انهم مرتدون ومنافقون ولا يحركون ساكما تجاه الكفار لا من قريب ولا من بعيد غزه تضرب وهم يضربون الحدود السعوديه فهذه نصف خاتم وهم اهل شر ولا يؤمنون ولذلك هم في البلد الإنسان يعلم أنهم يريدون فيدفع عن نفسه ولكن لا أعلم وأنا فهمت ولعلي إن شاء الله أصبت الدولة التي ذكرها الأخ لا أعلم راية مستقرة يدفع معها الإنسان بل الناس مكناحرون ولذلك أنا أقول هذا رأي إنه ينبغي أن الإنسان يجتنب هذه الفرق في هذه الحال ويدفع عن نفسه وعرضه وماله وإذا رأى أن هؤلاء جاءوا يعتدون على مسلم يعتدي يدفع عن هذا المسلم هذا الذي تحصل لي في المسألة مع اني أوصي الاخوه في ذلك البلد وفي بلدان المسلمين بكثرة الدعاء أن يذهب الله هذا الدعاء وأن يجمع قلوب المسلمين على الهدى والسنة والخير وأن يكف بعض المسلمين عن بعض ينبغي أن نجتهد في الدعاء يا إخوة إخواننا وأهلنا وإن لم في ببلدنا ينبغي أن نهتم بأمرهم ينبغي أن نحزن لحالهم ينبغي أن نبذل ما نستطيع لإصلاحهم ومن الإصلاح أن ندعو أن نكثر من الدعاء ندعو لهم في الليل ندعو لهم في سجودنا فالأمر عظيم والقربة عظيمة واخواننا من أهلنا واوصيهم كذلك هم بالدعاء والحرص على نشر السنه والخير في البلد فإن السنه تطفئ البدعه ان شاء الله يحرصون على التعليم ونشر الخير والسنه والبعد عن الفتن والدفع عن انفسهم وعن المسلمين ولعل الله يكتب لهم خيرا ويدفع عنهم السوء والله تعالى اعلى واعلم صلى الله على نبينا وسلّم في ختام هذه الدروس العلمية المباركة النافعة لا نجد أيها الإخوة والأخوات ما نكافئ به شيخنا إلا أن ندعو له بالتوفيق والسداد وأن نجزه خيرا على ما أفاد وقدم وأن يبارك في علمه وفي عمله وأن يصلح ذريته وأن ينفع به حيثما حل ونزل كما نشكركم أيضا أيها أنتم على صبركم وعلى حرصكم فنسأل الله تبارك وتعالى للجميع الحرص ومزيد الاجتهاد سيكون هناك أيها الإخوة نشر لاستبيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنرجو من الجميع أن يتعاونوا معنا حتى نصل إلى الأفضل إن شاء الله في القيام بهذه الدورة وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين